أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال ثيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت waarvan de nuchten zo de moeders zijn, waarvan de moeders zijn, waarvan de moeders zijn, de moeders zijn, waarvan de moeders de wa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 وَمَا صَاحِبُكُمْ بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ المبين وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بضنين وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شيطان الرَّجِيمَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ